قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض ما دون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وَلَنَا تَخْرُجُنْ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْسَيْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَ الْعَارِصَ وَآتَيْنَاكُمْ وَرِشَامَ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ آبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنشُرُ بَيْنَهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا يُخْفِيَانِ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ وَإِذَا قَالُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ هَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِطْ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 يَقُولُنَّ إِنَّهُمْ مُهْتَدُونَ